بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابه الطيبين وعمن تبعهم باحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثير كثيرا الاخوات الكرام لازم في دراسه مقدمه لتفسير ايات القران التي سنبدا ان شاء الله بها في هذا العام دروس التفسير وهذه المقدمه دارت حول امر خطير خطير لعلنا إن شاء الله نكمل الكلام عليها في هذه الموعظة وننتقل بعدها إلى متابعة دروسنا في التفسير. هذا الأمر الخطير هو كما قلت اخوتي الكرام اساليب الماكرين في هذا الزمان نحو كلام ذي الجلال والإسرام وقلت إن تلك الأساليب أخذت ثلاثة أشكال الشكل الاول دعا الى اهمال القران ونبذه وراء الظهر على حسب زعمه لنتقدم في هذا العصر وقد قال قائلهم سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم وقد وصل الأمر باللعين الصليبي جميل معروف الذي هلك سنة 71 و300 للهجرة وهو من نصارى لبنان من بلاد الزحلة ثم هاجر بعد ذلك إلى مستنقع آس وهو نيويورك وأصدر معنه هنا جريدة الأيام يقول هذا اللعين الصليبي بلاء الشرق من الأديان بلاء الشرق من الأديان ومصيبة, ومصيبة الشرقيين تكمن في اتباعهم للنبيين عليهم صلوات الله وسلامه ولذلك إذا خير الواحد منا كما يقول هذا الملعون بين الإيمان والكفر فإنه سيختار الكفر لأن الكفر يوحد بين أبناء الوطن والإيمان يفرق بينه هذه الدعوة الأولى دعوا إلى نبذ القرآن وإلى طرحه وراء الظهر تقدم في هذا العصر فلا قرآن ولا إسلام ولا اتباع لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام كما قال قائلهم كذب الدعي بما ادعى البعث لم يتصدع لا تسأل عني ولا عن مذهبي أنا بعثي اشتراكي عرب هذه الدعوة الأولى وهذه الدعوة إخوة الكرام قلت إن كفرها ظاهر مكشوف فهي أظهرت الكفر وما تسترت وراء ستار ولا وراء جدار وإذا كان كفرها معلوما بالضرورة قلت لن نشتغل في مناقشتها يكفيها إعلانها بكفرها ويكفيها أنها دللت على سخف عقولها وأي عقل اسخف ممن لا يرضى باتباع ربه ويرضى بأن يتبع الغربيين لم يعتمد على الله ولم يعول على نفسه إنما رضي بالتبعية لغيره فعلامة سخف عقله أنه هو لم يعتمد على نفسه سخيف العقل كافر بالله فلذلك نهمله ولن نشتغل في مناقشته والأسلوب الثاني دعا إليه شرزمة من الناس وهو خطير حقير خلاصته بأنه ينبغي أن نفصل الدين عن الحياة فالدين على تعبيرهم شيء جليل جميل ينبغي أن يكون محله في القلب وأما هذه الحياة فتترك إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة ومجلس الشعب لينظم شؤون الحياة بما يوجبه من أنظمة وقوانين فصل الدين عن السياسة فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الحكم وهذه الدعوة قلت اخوتي الكرام إنها ردة قوية وهي أعظم من ردة الرعية فالرعيه إذا ارتدت وكفرت والحكومة مؤمنة بالله العظيم لإمكانها أن ترد الرعية إلى صراط الله المستقيم لكن الأمر إذا عكس. فالرعيه عندها إيمان والحكومة والت الشيطان وخرجت من الإسلام رد الحكومة صعب صعب صعب ولذلك هناك ردة قوية وهناك ردة ضعيفة الردة القوية هي ارتداد الحكومة وفصل الدين عن الدولة والردة الضعيفة هي ردة الرعيه فإذا ارتدت الرعية مع شناعة هذه الفعلة المنكرة إن هذه الردة فيها هوادة وخفة وبإمكان السلطان أن يزعها وأن يعيدها إلى حظيرة الإسلام وبينت إخوة الكرام خطورة فصل الدين عن الدولة عن السياسة وأن الدعوة إلى ذلك ردة ومروق من الإسلام وختمت الكلام على هذه المساله بأمر ينبغي الا يغيب عن اذهاننا طرفه عين وهو انه اذا فصلنا الدين عن الحياه ضعنا في هذه الحياه قبل ان نشقى بعد الممات انما في هذه الحياه فقد ضعنا وشقينا ولذلك قلت اخوتي الكرام إن القانون ينبغي أن يكون فيه خمسة أمور ليسعد الناس وهذه الأمور لا توجد بل لا يوجد واحد منها في غير كلام الله جل وعلا ولذلك من أعرض عن كتاب الله وشرعه وهديه ضل وتخبط في هذه الحياة وشقي وعذب بعد الممات وهذه الأمور الخمسة ذكرتها إخوة الكرام وقررتها بأدلة فما اعلم هل علقت باذهانكم أو علق شيء منها أولها القداسة ينبغي أن يكون النظام والقانون مقدسة وقلنا أي قداسة أعظم من كون هذا القرآن من عند ربنا الرحمن لا قداسة فوقها إذا هذا قانون مقدس ومن عداه قانون مدنس ولذلك لا تميل النفس إلى أخذه ولا إلى قبوله والأمر الثاني قلت ينبغي أن يكون القانون مصونا من التغيير والعبث والقوانين الوضعية الوضيع عرضه للتغيير ما بين الحين والحين وأما كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولا يحق لأحد أن يتفرق في لفظ من ألفاظه ولا في حكم من أحكامه والأمر الثالث إشوة الكرام قلت ينبغي أن تكون نصوص القانون شاملة لكل ما يقع في هذه الحياة ولا وجود لهذا إلا في النصوص الشرعية في الآيات المحكمات وفي أحاديث خير البريات عليه صلوات الله وسلامه والأمر الرابع ينبغي أن تكون أحكام ذلك القانون فيها انصاف وعدل بين جميع عباد الله وبين جميع المخلوقات ولا وجود لهذا إلا في نظام رب الأرض والسماوات وآخر الأمور وهو مثل القتام في الأمور الخمسة أن هذا القرآن مع كونه نظام دولة ودين حياة هو جنسية فوق الجنسيات ربط بين العالمين أجمعين برباط محكم متين فجعلهم إخوة متحابين ربط بين الأحياء والأموات وربط بين هذه الأمة وبين الأمم الغابرة الماضيه منذ أن خلق الله آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحين إلى ما سيأتي إنما المؤمنون فهم أسرة واحدة وربهم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى هذه الأمور الخمسة إخوة الكرام قلت مما تبين لنا سلامة نظام ربنا وتبين لنا سفاهة الأنظمة الوضعية الوضيعه ولذلك آخر الأمور وهو أن هذا القرآن جنسية فوق الجنسيات بإمكان لا أقول مئة ألف أو مليون أو مئة مليون بإمكان البشرية بأجمعهم أن يكونوا مسلمين بكلمة واحدة فيصبحوا إخوة متحابين وهل هذا الأمر موجود في نظام من أنظمة الأرض هل يمكن للناس أن يكونوا بريطانيين بكلمة واحدة وهل يمكن للإنسان أن يكون سوريين بكلمة واحدة وهل يمكن للإنسان للبشرية أن يكونوا مصريين وهكذا سائر الجنسيات العثنة بكلمة واحدة لا أما الجنسية الإسلامية فإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذت تابعية الدولة الإسلامية ولذلك هذا الرباط هو الذي يربط بين القلوب وأما الروابط الأخرى فقلنا إنها عدوة للبشر وفرقت بينهم وجعلتهم متناحرين متخاطمين متباغضين وقلت هذه الرابطة لا توجد إلا في نظامين نظام حق وهو القرآن ونظام باطل أذن الله بزواله في هذه الأيام وهذه من أعظم البشارات لنا معشر أهل الإسلام وهي الرابطة الاشتراكية الشيوعية نعم بإمكان أهل الأرض جميعا أن يكونوا شيوعيين والنظام الشيوعي يفعهم لكن ليس بإمكان النظام الأميركي ولا البريطاني ولا الفرنسي ولا العرب أي دولة على وجه الأرض ليس بإمكانها أن تشمل جميع العالم هذا لا يوجد إلا في نظام الرحمن وفي نظام الشيوعية العفنه وهي أيضا ما أن نظامها متسع لكنه من صبر الله يصادم الفطرة ولذلك زال في هذه الحياة ونسأل الله جل وعلا أن يلحق الأنظمة البشرية الأخرى به إنه على كل شيء قدير وفي نهاية الأمر يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر هذه الدعوة الثانية والأسلوب الثاني ناقشناه إخوة الكرام على التفصيل في المواعظ المتقدمة والآن سنناقش الأسلوب الثالث والدعوة الثالثة وهي التي تبنت أسلوب الفصل مع المكر فصلت الدين عن الحياة فصلت الدين عن السياسة فصلت الدين عن الدولة وأنكرت الفصل قالت فصلنا إيمان كفرنا طاعة للرحمن جاهليتنا شرعية ضلالنا هدى فصلت ثم أنكرت الفصل الفرقة الأولى والأسلوب الأول قلنا مكشوف ما استحى لا من الله ولا من الناس والأسلوب الثاني هو نفس الأسلوب الأول ولكن تلك طريق المخادعة سالك طريق المخادع هو كفر لكنه سالك طريق المخادعة وتخدير البشر فقال لهم هذا النظام هذا القرآن دعوه في قلوبكم يا بني الإنسان هذا شيء عظيم لا تدنيسوه في هذه الحياة ابقلوا الدين عن السياسة هي نفس الدعوة الأولى نفسها لكن هنا مع شيء كما قلت من الخداع وهناك مجاهرة وأما هذه هذه فيها أعظم أنواع التلبيس فبررت ضلالها وكفرها وجعلت ضلالها هدى وكفرها إيمانا عندنا فصل مع مكر أي أتت بشريعة مبدلة وقالت هذه الشريعة المبدله هي هي شريعة الله المنزله الفرقة التي قبلها مع كفرها ولعانتها قالت هذه الشريعة ليست بشرعة لله هذه من إنتاج عقول البشر لكن البشر ينظمون شؤون الحياة والله ينظم شؤون الآخرة فالله يعلم ما يصلح آخرتنا والبشر يعلمون ما يصلحون دنيانا مال لقيصر لقيصر ومال لله لله مال الدولة للدولة, للدولة ومال لله لله الله تعبده في المسجد وفي السوق وفي الشرطة وفي الجيش هناك نظام للدولة لكن ما قالت هذا النظام هو إسلام أما هنا أتت بشريعة مبدلة وقالت إنها محكمة منزلة هذا الكفر هو الإيمان الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك هذه الدعوة هي اخطر الدعوات وأخبثها وهي الموجودة في هذه الأوقات إخوة الكرام كنت ذكرت لكم أن الشريعة تنقسم إلى ثلاثة اقسام وهذا الكلام الذي ذكرته قلت لكم قرره أئمة الإسلام الإمام ابن تيميه في مجموع الفتاوى وهو موجود في عدد من من أجزاء مجموع الفتاوى فنظروه في الجزء الثالث صفحة 68 ومئتين وفي الجزء الثالث عشر صفحة 318 ونظروه في الجزء الخامس والثلاثين صفحة وثلاثمائة وهو آخر شيء في كتاب الروح للإمام ابن القيم فختم الإمام ابن القيم كتابه الروح ببيان أقسام وأنواع الشريعة لفظ الشريعة يطلق على ثلاثة أمور على شريعة منزلة على شريعة منزلة وهي نصوص الكتاب والسنة وقلنا هذه حق ويستدل بها وهي حجة على ما عدى شريعة منزلة وشريعة مؤولة ذكرت هذا الاخرى في اشتراع شريعة مؤولة يراد بها اجتهادات علماء الإسلام في الإسلام فهذه الاجتهادات كما هو في فقه أئمتنا عليهم رحمة الله هذه الاجتهادات ليس لها قداسة الشريعة المنزلة وليست أيضا بضلال فليست شريعة مبدلة إنما يجوز اتباعها يجوز اتباعه وسوف فلا يجب ولا يحرم لا يجب ولا يحرم فالشريعة المؤولة وهي اجتهادات ائمتنا عليهم رحمة الله يجوز اتباعها ويتوم ولكن هذه يستدل لها لا بها لا بها أي يستدل لها وعليها بنصوص الشر فيقال قال ابو حنيفة كذا وحجته ويشهد له ويدل على قوله قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو استنبط هذا من هذه الايه او من ذلك الحديث هذه شريعه مؤوله قد يقع فيها خطا اما الشريعه المنزله لا خطا فيها هذا بشر يخطئ ويصيب لكن ان اصاب فله أجران وان اخطا فله اجر ونحن نجزم انه لا يوجد احد من ائمه الاسلام يتعمد مخالفه حكم من احكامه الشريعة الله المطهرة، لكن قد يخطئ وقد يغيب عنه الدليل، وقد يبلغه حديث ضعيف فلا يأخذ به ويكون هذا الحديث قد صح عند غيره. المقصود له عذر من الأعذار إذا خالف قوله حكما شرعيا. فهذه شريعة مؤولة يستدل لها وعليها ولا يستدل بها، فليت على أحد من خلق والشريعة الثالثة وهي الشريعة, الشريعة المبدله الشريعة المبهدلة وهي التي لم تستند على نصوص شرعية ولم تؤخذ من الشريعة الإسلامية إنما أخذت من الأهواء والأعراف والأوضاع البشرية هي قوانين وضعية ثم ادعى واضعها أنها حقة عادلة شرعية فهذه شريعة مبدلة من زعم أنها حق وأن فيها هدى فهو كافر مرتد خارج من الإسلام وإن طام وصلى وزعم أنه مسلم الشريعة الدولية التي يطنطن بها في هذه الأيام ويريد البقر للبشر أن يحتكم إليها من أي أنواع الشرائع شريعة مبدلة من احتكم إليها أو رضي بها فهو كافر خارج من الإسلام شريعة مبدلة فماذا بعد الحق إلا الضلال شريعة منزلة شريعة مؤولة شريعة مبدلة الشريعة المبدلة هذه ضلال وباطل من زعم أن فيها هدى ويجود الاحتكام إليها فقد ولا تظن إخوة الكرام أن هذه المسألة يعني من الأمور المختلفة فيها لا نزاع بين أئمة الإسلام ولا خلاف عند أهل الإيمان أن من زعم أن قانونا من القوانين الوضعية ونظاما من الانظمه البشرية الذي لم يؤخذ من النصوص الشرعية من زعم أن ذلك القانون وذلك النظام فيه هدى وخير لبني الإنسان فهو مرتد بالإجماع إذن شريعة منزلة شريعة مؤوله شريعة مبدله نحن الآن أمام شريعة مبدله أراد من وضعوها أن يضيفوا إليها قداسة الشريعة المنزلة فقالوا هذه الشريعة المبدله هي شريعة منزلة ينبغي الأخذ بها لا على طريق فصل الدين عن الحياة إنما عن طريق أن هذا الفصل أن هذا الفصل الذي عملناه تستفع له نصوص الشريعة وبذلك نحن نرضي ربنا ولا نخرج عن ديننا فهذا الضلال هدى وهذا الكفر إيمان وهذه المعصية طاعه وهذا اخبث الأسلي وحقيقة به تزول الشخصية الإسلامية من الوجود حيث يصبح المسلم كافرا وهو لا يدري ويتحقق أمنية الكفار لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الحالة الثانية عندما يقال هذا نظام البشر البشر قد يعودون إلى رشدهم في يوم من الأيام فيقولون أليس من العار أن يحكمنا عبيد مثلنا ينبغي أن نعود إلى شريعة ربنا اذا هناك مع خطورة الأمر وفضاعته يوجد كما يقال خط للرجعة في المستقبل والأمر الأول كفر بواح إذا عاد الإنسان إلى عقله وأمن بربه يعرض عن كفره ويقول كيف ترست كتاب الله وراء ظهري وأما هنا ليس بالإمكان أن يعود على الإطلاق يشمله قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هو يعبد الشيطان ثم يسول له الشيطان في قرارة نفسه أنه يعبد الرحمن وأن له عند الله غرف الجنان فكيف سيعود إلى صوابه وإلى الإسلام ولذلك هذا الطريق الذي سنتدارسه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله هذا الطريق وهذا الأسلوب هو اخبث الطرق وأشنع الأسليم وإذا أردنا أن نتحقق من فضاعته وخبثه وشدة فساده فسيظهر لنا هذا عندما نعلم أن الذي قام بهذا الطريق الصنفان من الأنام يتوقع من هذين الصنفين أن يعيدوا بني الانسان إلى الإسلام وإلى شاطئ الأمان إذا تخطفهم الشيطان لكن هذان الصنفان هما قادا الناس إلى الضلال والكفران ثم زينوا للناس أنهم على هدى وعلى إيمان الصنف الأول علماء السوء طهر الله الأرض منهم بفضله ورحمته ومنه وكرمه الصنف الأول علماء السوء والصنف الثاني الحكام الماكرون وهذا السنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس والأثر روي مرفوعا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه في كتاب الحلية لأبي نعين ورواه ابن عبد البار في جانع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء والحديث تقدم معنا إخوة الكرام وقلت إنه ضعيف كما نص على ذلك الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء الأول في صفحة 2 عشرة لكن معناه صحيح وثبت هذا الأثر من كلام سفيان الثوري عليه رحمة الله موقوفا عليه من قوله في كتاب خلية الأولياء في الجزء السابع صفحة خمسة في الجزء السابع صفحة خمسة يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله لله قراء وللشيطان قراء لله قراء أي علماء وللشيطان قراء علماء وصنفان من الناس إذا صلحا طلح الناس وإذا فسدا فسد الناس السلطان والعلماء السلطان والقراء هذا ثابت عن سفيان الثوري عليه رحمة الله في كتاب الحلية والأثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه الصلوات والسلام من ناحية الصناعة الحديثية ضعيف الاسناد لكن معناه صحيح حق بلا شك أما الصنف الاول وهم العلماء المفسدون الذين بدلوا شريعة الحي القيوم فقد خشي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الصن أعظم خشيه ففي معجم الطبراني الكبير ومسند البزار بثند صحيح كالشمس عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على امتي كل منافق عليم اللسان إن أخوف ما أخاف على أمة كل منافق عليم اللسان قلبه خبيث لكنه تعلم العلم الشرعي كحال كثير من طلبة العلم في هذه الأيام الذين أخذوا أعلى شهادات. وأطولها وأعرضها لكن أشكالهم كأشكال إبليس وقلوبهم بعد ذلك أخبث وأخش يحرفون دين الله وكلام الله عن مواضعه ويبدلون أحكام الله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا وقد وصل الحال ببعض العتات من هذا الصنف في هذا الوقت أنه قال عن طاغوت بلاده إنه لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل ومن الذي لا يسأل عما يفعل هذا واحد فقط وهو الله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن، فيكون هذا الذي لا يسأل عما يفعل وأما جبريل الذي هو خير الملأ الأعلى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خير العالمين هذا وذاك وسائر المخلوقات يسألون عما يفعلون وهذا الضال المضل يقول عن طاغوت بلاده إنه لا يسأل عما يفعل أي هذا خليفة الله ونائبه فمهما أصدر ومهما شرع مسلم ونفوض وكلامه حق مطلق لا يسأل عما يفعل إن اخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللتا يحرف كلام الله عن مواضعه ويتلاعب بالنصوص الشرعية كما سيأتينا كيف برروا هذه الانظمه الوضعية الكفرية وألقوا عليها القداثة الشرعية وقالوا هذه القوانين الوضعية شريعة اسلامية كيف هذا سيأتينا ان شاء الله نماذج من تحريفهم وتلاعبهم بدين ربهم لنرى ان تلاعب النصارى واليهود بالكتاب الذي نزل عليهم لعله يقل عن تلاعب بعض العتاة في هذه الامه بكلام الله وكتابه ولولا ان الله جل وعلا قيض لهذه الأمة وفيها طائفة لا يزالون ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة وتكفل الله بحق أصاب الأديان السابقة من زمن ولكن الله تعهد لهذه الأمة وتكفل بأنه لا تزال فيهم طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وكتابهم تعهد أن يحفظ من كل تبديل وتغيير إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللساء وثبت في مسند الإمام أحمد والبزار ومسند أبي أعلى بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق, كل منافق عليم اللسان حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان منافق لكنه على علم بالنصوص الشرعية فهذا يتلاعب بها ويغوي البرية ولذلك التحذير منه ينبغي أن يكون شديدا أكيدا لئلا يضل الناس وراء علماء السوء وثبت إذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان والحديث كما قلت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار وأبي أعلى وإسناده حسن قال الإمام الهيثمي في المجمع رجاله موثقون إخوة الكرام كان غاية ما يخشى على العالم في العصور المتقدمة غاية ما يخشى عليه أن يخالف عمله علمه فلا يقتدي الناس بعلمه ولا ينتفعون بقوله عندما يخالف عمله علمه ما كان يخطر ببال سلفنا أنه سيأتي على هذه الأمة وقت تخفى فيه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة على بعض العلماء ويحصل التلبيس من بعضهم في دين الله بما لا يمكن أن يصدر من جاهل أحمق ضال خبيث ما كان هذا يخطر ببالهم غاية ما كان يتوقعون ويخافون على العالم الا يعمل بعلمه واما أن تخفى عليه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وأن ما عدا شريعة الله ضلال وأن تخفى عليه أن هذه الشريعة الوضعية هي من صنع البشرية ولا يجوز أن نقول إنها شرعية هذا ما كان يخطر بذالهم لكن صرنا حقيقة في هذه الأيام لا نخشى على العالم فقط أن يخالف عمله علمه نقش على العالم في هذه الأيام الكفر وإذا سلم العالم من الكفر في هذه الأيام فهذه منقبة عظيمة له كما إذا سلمت الأمة من الكفر في هذه الأيام فهذه حقيقة منقبة عظيمة لها ونسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إذا. المنافق الذي هو عليم اللسان هذا الصنف الأول الذي تولى تبرير الأنظمة الوضعية والأحكام الشيطانية يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد الملح هو الذي يصلح غيره فإذا فسد الملح من الذي يصلحه؟ هذه بلية البلايا ورزية الرزايا وأما الصنف الثاني الذي تولى الفصل مع المكر وألقى على القوانين الوضعية الصبغة الشرعية فهم الحكام الذين انحرفوا عن شريعة الرحمة وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتنة هؤلاء وضلالهم وخشي هذا الصنف على الأمة كما خشيه الصنف الأول على الأمة وخشيته من الصنف الثاني على الأمة أعظم من خشيته من الدجال على هذه الأمة ثبت في مسند الامام أحمد بسند جيد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لغير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال ثلاثه لغير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال لغير الدجال أخوفني على أمتي من الدجال فقلت من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الذي تخشى منه أكثر مما تخشاه من الدجال على هذه الأمة من هو هذا الذي هو اخطر من الدجال قال عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلون الأئمة المضلون حكام مضلون وهناك عالم منافق عليم اللسان خبيث الجنان الأئمة المضلون وثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلوات الله وسلامه أنه قال إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وهذا الذي حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة الكرام. وإذا وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة. إراقة دماء في جميع الأوقات. إني أخاف، إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، كما قلت بسند حسن عن شداد بن أوس. رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث ثوبان، ورواه أبو يعلى من حديث علي. ورواه الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم أجمعين وألفاظهم متقاربة وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين ولذلك ثبت في المسند بسند رجاله ثقات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحباب إني سأسألك يا كعب عن مساله فلا تكتمني فقال يا أمير المؤمنين لا أكتمك شيئا أعلم لا أكتمك شيئا أعلم فسأل عما تريد فقال من أخوف ما تخافه على أمة محمد عليه الصلاة والسلام من تخافه على هذه الأمة فقلت أخوف ما أخافه على هذه الأمة الأئمة المضلون فقال عمر رضي الله عنه صدقت يا كعب لقد أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلمني أي أعلمني أنها ان أخشى ما يخشى على هذه الأمة إمام ضال كما يخشى عليها من عالم منافق عليم اللسان لكنه خبيث الجنان الأئمة المضلون وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور ستتغير في آخر الزمان وسيكون حالة الحكام في حالة مزرية خبيثة منكرة ففي معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء هم شر عند الله من المجوس الذين يعبدون النار ولا يؤمنون, يؤمنون بالعزيز القهار هؤلاء شر منهم والله إنهم شر منهم كما تقدم معنا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثلهم كمثل الحمار فالذي حمل هذا القرآن وأعرض عنه هل هو حمار أو أحط من الحمار؟ أحط من الحمار قطعه ولذلك قلت من أعرض عن هذا القرآن فهو روثه حمار ومن أعرض عن التوراة فهو حمار فإذا يكون عليكم أمراء هم شر عند الله من المجوس وهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ثم يقولون حكمنا هذا هو شريعة الله سيكون عليكم أمراء هم شر عند الله من المجوس إذا الفريق الأول منافق عليم اللسان عالم خبيث الجنان والثاني أمير إمام حاكم متسلط يحكم بغير شريعة الرحمن الأول إذا فسد من الذي يصلحه والأصل هو سيصلح الناس والثاني إذا فسد من الذي سيقومه وراع الشاء يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاه لها ذئاب هذه البلية التي ليس بعدها بليه وراع الشاء يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاه لها ذئاب إذا كان الهادي معادية إذا كان الحامي حرامية كيف سيكون حال الامه هاديها معاديها وراعيها حراميها صنفان أفسدى دين الإسلام عالم فاجر خبيث وحاكم شرير لا يخاف الله جل وعلا هذان الصنفان أفسدى دين الإسلام فقال عن هذه الشريعة المبدله عن القوانين الوضعية إنها شريعة إسلامية كيف هذا بثلاثة أشكال فعلت من أهل الظلام من علماء السوء ومن الحكام الذين لا يخافون الله الشكل الأول الذي دعوه وقرروه وبثوه ونشروه وحاولوا أن يقنعوا به الأمة شكل كفري لكن جعلوه شرعية قالوا الأمة لها السيادة وهي مصدر السلطات هذه الأمة هي صاحبة السيادة وهي مصدر السلطات وهذا في الأصل هو مبدأ الديمقراطية نسبة إلى ديمقراط كما تقدم معنا الفيلسوف لا إله إلا الله الفيلسوف الذي ليس سقراط ولا أفلاطون الآن ال ال التي التي, التي فيها قبرص ماذا يقال لها الفيلسوف اليوناني الفيلسوف اليوناني الذي ينكر وجود الله ديمقراط فيلسوف يوناني يقول لا إله والحياة مادة والدين خرافة الدين خرافة والأنبياء لصوص كذبون هذا ديمقراط هذه خلاصة دعوتي ان الامه هي مصدر السلطات ولها السيادة هذا كلام كفر ودعا الي هذا الفيلسوف اليوناني فكيف انتم قلتم انه رحماني الامه لها السيادة انظر ماذا يقول الشيخ السوري محمود اللبابيدي لتسمع كلاما لعل الشيطان الرجيم لا يمكن أن يأتي بهذا الإفك المبين يقول عند آية النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها محمود اللبابيدي يقول لا يتوهمن أحد أن هذه الآية قد بطل حكمها وأن النسخ قد زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم النسخ لم يزل كيف النسخ لم يزل من الذي سينسخ أحكام القرآن يقول لأن القرآن نص على أن السيادة للأمة على أن السيادة للأمة وليست لله سبحان الله العظيم صار السيد عبدا والعبد سيدة يقول لأن القرآن نص على أن السيادة للأمة وليست لله محمود إلا شيخ سوري أن سيادة للأمة وليست لله أين نص القرآن على هذا يقول نعم كانت السيادة لله ابتداء ثم جعلها للأمة انتهاء اين هذا في قول الله جل وعلا وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم فالأمة عندما تقرر حكم هذا الحكم شرعي لأن الله فوض إليهم أن يختاروا في أمور حياتهم ما تستقر عليه مشورتهم هذه الآية لم تنسخ وما بطل حكم النسخ لا زال عندنا ثم تنسخ القرآن إن أرادت أن تنسخ القرآن من, من أوله لآخره فلا حرج لأن القرآن يقول أمرهم شورى بينهم فعندنا اذا مجلس الشعب الذي وفي في الحقيقة مجلس الكلب إذا قرر أن الزنا حلال ننسخ الآيات التي تحرم الزنا ثم نحن في نسخنا عاصين أو مطيعين مطيعين لرب العالم وهذه البليه لو قال نحن نسخنا هذا وهذا من باب شططنا وسفاهتنا وعتونا وضلالنا وكفرنا نقول عليك كفرك ولعل الله يطهر الأرض منك عما قريب أما أن تاتي وأن تقول هذا الكفر إيمان ونحن أطعنا الرحمن عندما نسخنا أحكام الإسلام وتبرر هذا بآيات من القرآن وتقول الامه هي مصدر السلطات هي التي تشرع ما شاءت فلها أن تنسخ وأن تحكما وأن تلغي وأن تزيد وأن تحذف على حسب ما تراه مصلحة وأمرهم شورى بينهم فكانت السيادة لله ابتداء ثم صارت للشعب انتهاء فالشعب يقرر بعد ذلك ما شاء انظر لهذا التزوير الذي يستحي كما قلت لكم يستحي منه الشيطان الحقير هنا السيادة للأمة والأمة هي مصدر السلطات وهي التي تقرر أولا هذا كذب على الأمة وضحك على ذقونها هل أخذ رأي واحد من الأمة في التشريعات الوضعية؟ سيأتينا أن التشريعات الوضعية التي تنفذ في البلاد العربية ما وضعها إلا واحد ملحد عداده من المسلمين ومعه لفيف من النصارى الملعونين ثم فرضت على الموحدين هل أخذ رأي واحد منا في تشريع وضعي؟ فقوله الأمة مصدر السلطات وهي التي تشرع هذا خيال أو حقيقة؟ الديمقراطية وهكذا السيادة للشعب وهكذا الحكم للشعب وهكذا حكم الشعب بالشعب كلها شعارات غربية مزيفة براقة ليس من ورائها حقيقة ولا ظل من الحقيقة في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها من دول الكفر من الذي يشرع الشعب أن ينثل قليل تتحكم في الشعب كما تريد الشعب هو الذي يشرع أم هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلونه يتخذون اتجاه الميمنه والميصرة وتتدخل بعد ذلك المصالح في حكم الشعب بالقسر والقوة من الذي يشرع الشعب أم فئة قليلة من؟ فقوله الشعب هو مصدر السلطات وله السيادة هذا اولا كذب على الشعب وهذا ضحك على ذقون الشعب هذا كالشعار الذي ينادي في هذه الأيام بتحرير المرأة عبدوا المرأة لكنهم في الحقيقة استعبدوها من أي شيء ستحررها؟ تحررها من الفضيلة؟ تحررها من السيادة التي هي في بيتها وهي ملكة الأسرة؟ من أي شيء ستحررها؟ ستحررها من العفة والطهارة؟ إنك تطالب على زعمك تطالب بحقوقها وتريد أن ترفعها وتريد أن تعبدها، لكن في الحقيقة ماذا تريد؟ أن تستعبدها إن الغرب عبد المرأة ويريد من عبادته لها أن يستعبدها وأن يرتع في عرضها وأن يجعلها صلعة رخيصة بلا ثمن كل زنيم يرتع في عرضها إذا عبدها من دون الله لكن في الحقيقة استعبدها وأشقاها فمن أي شيء ستحررها وهنا سنعطي السيادة للشعب هل حصلت السيادة للشعب أو حكم الشعب بالقصر وزج به في السجون وقتل من قتل منه هذا حكم الشعب بالشعب أو حكم شرذمة للشعب اين حكم الشعب للشعب إن الشعوب الإسلامية لو خلية واختيارها لما رضيت بغير الإسلام بديلا ولذلك كل من يطالب بتحكيم الإسلام في هذه الأيام يضرب بغير رحمة أين حكم الشعب بالشعب؟ وأين إذن الاختيار للشعب؟ وأين السيادة للشعب؟ كلام مزيف كذب لا حقيقة له إذن قوله السيادة للشعب وهو مصدر السلطات هذا كفر لكن هو جاء وبرره بآيات شرعية وقال هذا الفصل هذا الفصل إيمان بالرحمن ونحن نحصل ثوابا عند ذي الجلال والاكرام لأن الله خولنا التشريع بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلنا أن ننسخ وأن نغير وأن نبدل اذا أولا هذه الدعوة كما قلت دعوة مغالطة مكذوبة الأمر الثاني لو قدر هذا من باب الفرض الممتنع المستحيل الذي لا حقيقه له هل يجوز للشعب أن يشرع يجوز للبشر أن يشرع أما تقدم معنا إخوة الكرام أما تقدم معنا انه لا يجوز للبشر أن يشرع وإذا شرعوا لأنفسهم تاهوا وضلوا في هذه الحياة وتخبطوا قبل أن يعذبوا بعد المنات فلا يصلح أن يضع لهم نظاما إلا الذي خلقهم ألا يعلم من خلق وبمجرد ما يشرع البشر فقد ضل ثم استعبد بعضهم بعضا إن ديننا أيها المهوس يا محمود اللببيدي يقوم على دعامتين اثنتين بعد إيماننا لرب الكونين الأولى متابعة والثانية إخلاص نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام في جميع شؤون حياتنا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كما ثبت الحديث في الصحيحين عن امنا عائشة رضي الله عنها عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذا متابع. والأمر الثاني إخلاص لله جل وعلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد وهذا الركنان هما مدلول كلمة الإسلام لا إله إلا الله لا معبود إلا هو فنخلص له في العبادة محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام لا متبع إلا هو وانت ستأتينا الآن بمتبعين غير نبينا الأمين عليه الصلوات الله والسلام يتغيرون ما بين الحين والحين وعلى شريعة الله يغيرون فسنجعل هذه الشريعة المحكم عرضة للتبديل والتغيير ما بين الحين والحين البشر لا يصلح له أن يشرع وإذا وكل البشر إلى نفسه هلك واذا وكل البشر الى غيره من البشر ضاع ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اذا وكلك الى نفسك هلكت واذا ولك وكلك الى غيرك من بني جنسك ضعت واذا حفظك وتولى امورك سعدت في الحياه وبعد الممات فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ولذلك أعظم الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إذا وكلك إلى نفسك هلكت وإذا وكلك إلى غيرك من بني جمسك ضعت ونسأل الله أن لا يكيلنا إلا إليه بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إذا هذه الطريقة الأولى فاصل مع مكر شكل أول للفصل الأمة مصدر السلطات وهي التي ستشرع الأمة لا يمكن أن تشرع بأسرها نختار افرادا منهم ليشرعوا لها ما يصلحها إذا ما الذي شرع الأمة أو الأفراد أفراد الأفراد معصومون أم غير معصومين ليس معصومين قطعة تدخل فيهم الأهواء والنزوات والرغبات والاحتيال ولذلك ما يحتالوا على النظام إلا من وضع النظام إذا هذا لا يصلح وجعلنا البشر يتخبط وضع فئة من الأمة لهم نظام وهذه الفئة جعلت لنفسها ما ليس لغيرها. ثم أي قداسة لهذا المخلوق الذي هو مثلي ويساويني في البشرية أن يكون فوقي يضع لي نظاما وأنا آخذ به اوليس هذا احتقاب لي ولمن هو على شاكلتي من الذي فضلك علينا لأجل أن تضع نظاما لنا هذه هي الطريقة الأولى والشكل الأول للفصل مع المكر الأمة مصدر السلطات فالشعب هو الذي يشرع وكانت السيادة لله ابتداء ثم صارت للأمة انتهاء فصار المخلوق خالقا والخالق مخلوقا فصار السيد عبدا والعبد سيدا تعال الله عما يقولون علوا كبيرا ولا يشرك في حكمه أحد ولا تشرك في حكمه أحد إذا هذه الدعوة أولا دعوة مكذوبة لا حقيقة لها وهكذا كل ما عند الغربيين الفاظ فقط الفاظ رنانة لكن ليس تحتها مدلول نافع كل ما عند الغرب شكلي حرية حرية أي حرية أي حرية يقول ضمن, ضمن القانون حرية ضمن القانون حرية ضمن القانون إذا كان هناك إذا قانون إذا انقيت الناس به فلا حرية ونحن نقول أيضا الإنسان حر ضمن نظام الاسلام اذا اي حريه تريد لكن انظروا لحريتهم الملعونة التي تنفذ في كثير من البلاد العربية امرأة ارادت ان تتحجب تمنع وتضرب ولا يسمح لها ان تدخل معاقل التعليم ومرأة ارادت ان تخرج عارية كما ولدت لو اعترض عليها معترض يضرب يقال له حرية عارية سوءاتها المغلط باديه حريه سترت جسمها ممنوع وحشيه يا اخوان القرد والخنازير عليكم غضب الله العزيز اذا كفرتم فخذوا ايضا بالتساوي في كفركم فكما كنتم حريه وتركتم المراه تخرج عاريه ولا يعترضها احد فاتركم من تريد ان تخرج متحجبه ولا يعترضها احد لكن كما قلت لكم كل هذا شكلي هذه حرية من أجل إفتاد الشريعة الإسلامية إذا كان الفرد في الجيش أراد أن يحلق لحيته حرية أراد أن يعفيها يضرب على رأسه برصاص وقد وصل الأمر في بعض البلاد انظروا لامتهاننا نحن معشر المسلمين كيف نمتهن في الأنظمة الوضعية لأنه لا يوجد مسؤول عنها في بعض البلدان التي تدعي الإسلام لو كان الفرد الذي في الجيش الفرد الذي في الجيش في تلك البلاد من ملة ليست إسلامية أي هو من السيخ الذين يعفون شعورهم ولا يأخذونها يسمح له في الجيش أن يعفي لحيته، وإذا كان من المسلمين محظورا عليه أن يعفي لحيتهم سبحان الله العظيم لماذا كافر يسمح له ذاك وراءه منظمات وأما المسلم ما وراءه إلا رب الأرض والسماوات وهم لا يعظمون الله ما لكم لا ترجون لله وقارا ليس لله قيم عند أهل الأرض ولذلك على من يعتدى في هذه الأيام هل رأيتم شرطيا يعتدى عليه رأيتم هذا ابن الحكومة وكم رايتم من الأئمة والخطباء يعتدى عليهم لا أريد أن أقول من المسؤولين من المصلين أو ليس كذلك يعترض عليهم يسبون حتى في بيوت الله يبصق عليهم احيانا يلعنون وعندما يبلغ الأمر للمسؤولين يعني إذا أرادوا أن يطيبوا خاطره يقول يا شيخ يا مطوع والعافين عن الناس طيب لما إذا سب الشرطي لا تقولون العافين عن الناس هناك يقولون له أهنت الدولة أهنت الدولة هذا شرط لا يعرف أيضا يمينه من شماله بل يعرف أحيانا يده من رجله ولا يعرف أن يمسك القلم لكن لما لبس شعار الدولة اوى إلى ركن شديد وهذا عبد لله المجيد إمام خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام يصب في بيت الرحمن ثم لا ينتصر له أحد ويعترض عليه الصعاليق ولا يثأر له أحد لماذا ذاك يأوي إلى ركن شديد وهذا إلى من يأوي إلى الرب المجيد وهم لا يعظمون الله ولذلك السيخي يسمح له بأن يعفي لحيته السيخي الذي من السيخ كافر والمسلم يجبر على حلق لحيته وهذا النظام ما أقوله خيال إخوة الكرام موجود في أفغانستان وفي غيرها إذا كان من السيخ إذا كان من السيخ يعفي اللحيه انتبه ليس يعفي يخبرني بعض إخواننا الصالح لو حلق لحيته يعاقب إذا كان في الجيش أنت من السيخ لا يجوز أن تحلق لحيتك إن هذا شعار عندكم في دينكم طيب نحن ديننا لا عبره به لا عبره به الطائرات الآن الطعام الذي يقدم فيها إذا قدم للمسلمين يقدم من طعام الحاضرين كيفما كان إلا إذا كان هناك يهودي في الطائرة فهذا من شعب الله المختار يقدم له طعام خاف هذا باتفاق الخطوط العالمية هذا وراءه منظمه عظيم لها شأن تهدد العالم بأثر يهودي هذا على حسب ديانته ينبغي أن يضع له طعام رغم أن